بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن واحصل عدته واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ولا يخرجنا الا ان ياتينا بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه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 ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي وَلَمْ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 اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضرهم ولا تضرهم لتضيق عليهم وان كن اولات حمل فانفقوا عليهم حتى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لِيُنْفِقْ قَذُ سَاعَةً مِنْ سَاعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ سرا وكاين من قريه اتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها وعذبناها عذابا نكرا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 رَسُولُ لَيَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جنات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 َتَنَززَّلُ الأمْرُ بَينَهُ لتَلَمُ وَأَن اللهَّه على كُلِّ شيءَيئ قَدير للتَعَلَموا أَن اللهَّه عَ كُلِّ شيءَيئ قَديرٌ وَأَن اللهَّ وَأَن اللهَّهَا قَدَ حاطَ بِكُلِّ شيءَي ع